لأخ ملؤه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم قلتُ يا خل قد نات ساعة الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتأم قلت يا خل قد نات ساعة الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتأم قلت يا خليل قد دنت ساعة الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم فعلت منه زفرة وأنت شلع العزم وابتسم قال لي ان موعدي عن قريب فلا تنم فعلت منه زفرة فعلت منه زفرة وانتشلعزم وابتسم وانتشلعزم وابتسم قال لي ان موعدي قال لي موعدي عن عن قريب فلا تنم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 موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم غايتي جنه هواء دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم غايتي جنه هواء دونها زخرف العدم دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ ثامن المجد باهظ صبر qalb va feyd dam sarqalb